بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك عما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضارى 111. ووجدك عائلا فاغنا 112. فأما اليتيم فلا تقهر 113. وأما السائل فلا تنهر 114.